ما كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدَرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَ السِدَرَةَ مَا يَغْشَى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 اسْمُهُ الضِّبْذَ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُهَا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 مِن عِلْمِ إ يَتَّبِعونَ إَِّ الظَّن وَإِن النَّظَّن لا يُغْنِي مِن الحَّ شَيئ فَأَعرِ الظظَم تَوَل ذِكرنَا وَلَم يُردَ إِلَّا الحيةَ الدُّنَا ذَلِكَ مَ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 في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى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 وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيى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 وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤَتَّفِكَةَ أَهْوَى